<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمغسرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي نرحب بكم في المحاضره الثالثه يا ولكن سننظر المحاضرات مادة نهج بحث العلوم الجامعية اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن شروط البحث الجيد يعني في المحاضرات الماضية أخذنا فكرة عن البحث العلمي من حيث التعريف وحقيقة تعريف لغة مستباحا وتعريف البحث العلم الإسلامي يعني بحث العلم في في في دراسات الإسلامية وعرفنا ربما ظهرت لنا بعض الفروقات ما بين البحث العلمي وضقية الأعمال المعرفية الأخرى في الكتاب العالي والكتاب الدراسي والمقالات وظهرت لنا وظائف البحث أو صور البحث ولا يعني بيننا أنواع البحوث بحيث المرحلة بينا تكلمنا أيضاً عن هدف البحث وتكلمنا أيضاً عن مادة البحث ومجالات ومجالاته في في الدراسات الإسلامية اليوم ان شاء الله سوف نتحدث عن البحث يعني الصفات, الصفات أو او او خلينا نقول شروط البحث الجيد شروط البحث الجيد او ممكن نقول مواصفات البحث الجيد آه الذي ينبغي أن تتوفر في فعندما عدد لا رأس به من حوالي عشر صفات أو شروط للبحث الجيد أول هذه الصف الصفات المواصفات للبحث الجيء أن تكون له قيمة علمية يعني تشعر أن يكون لهذا البحث فائدة علمية فائدة تعود على على التقدم الإنساني بشكل عام و والمجتمعى أو للتخصص من التخصصات العلمية تكون له فائدة وخدمة يؤدي خدمة معينة هذا المقصود بالقيمة العلمية يعني تكون له ثمرة نافعة علم ينتفع به كما يعني جاء في الحديث الشريف إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث منها علم ينتفع به اللهم استعانا نسأل الله أن يوفقنا جميعا لذلك فهذه أهم تسفحة يعني إذا كانت هنالك كان الباحث يعني يبحث هنا وهناك في النتيجة لا تجد ثمرة أو ف أو فائدة لهذا لبحته يعني ثمرة مجرد جدل والكلام ليس له فائدة كبير ليس له كبير فائدة فهذا هو الشرط أو ال الأولى الصف الأول أو الميزة الأولى للبحث الجيد تكون له قيمة علمية. ااا ثاني ال ال الشرط الثاني أو الصفة الثانية او أو الصف أو المواقف الثانية أن يتميز بالأصالة. يعني يتميز بالاتقان، يتميز ب الأفكار المطروحة يتميز بالأصالة يعني ليس شاذا في طريق طرح الموضوع وإنما ينبني على أصول ومواصفات معه معهوده وهذه العباره دائما نجدها طيب السوق ده انا كمان بature حصل لي حصل ان شاء الله الله معك تقبل الله اا دائماً ما نجد كلمة أصالة في شروط الشروط التي تطرح للاستكتاب في البحث في موضوع معين أو نجدها كذلك في المؤتمرات بعد ذكر محاولة المؤتمر في الشروط التي ينبغي في البحث يقول لك أن يتميز النقطة الثالثة و الشرطة الثالث وهو مهم جدا جدا لا في مرحلة الماجستير والدكتوراه وهو, وهو أن يتميز بقدر مناسب الجدة والإضافة العلمية الجده من جديد ها يكون فيه نوع من من الجده شيء جديد يعني يقدم البحث شيء فيه فيه نوع من الجده يعني قدر المناسب من الجده فيه شيء جديد ليس تكرارا بل مسائل أو موضوعات قد طُرحت من قبل وظهرت نتائج البحث وإنما هناك شيء جديد سوف ينبغي أن يخدم في هذا في البحث الجديد إحنا قلنا إنه إذا كان البحث هو طلب الشيء هذا في اللغة فأنت تطلب شيء إذا شيء موجود. هو من اضائف البحوث ايش ااا آه... الفكر هو عن المجهول شايفين كيف صار هي جاوبت الصلاة هذه. لابد أن يكون في البحث شيء جديد. شيء جديد مو لا يعني ذلك أن الموضوع إذا إذا طول بحث من قبل لا يمكن أن يبحث مجلة أخرى. يبحث فيه مجلة أخرى بنفس العنوان ممكن بنفس العنوان لكن المهم أن يبين الباحث. وووووقدم الباحث ال... الشيء جديد يعني مثلا إذا مثلا نتحدث نتكلم مثلا في أصول فقه عن العُبس ها في يعني قطعه أحد الأدلة المختلف فيها ربما بوحث كثيرا ما بحث لكن قد تبحث من زوايا متعددة فمن الممكن جدا أن يأتي الإنسان بشيء جديد بنفس تحت نفس العنوان أو يضيف عليه إضافة جديدة من تطبيقات من تخريج الفروع على الأصول من كذا لا يأتي بشيء جديد من زاوية معينة وهكذا يعني لا يعني شيء جديد أن أن الطالب يأتي بموضوع لم يسبق لم يتحدث عنه أي أحد من قبل فلجد أشكال تطبيقات ها إضافة مسائل جديدة لم يتطبق ظاهر البحث البحث الباحث القديم تصحيح يعني البحث الجديد قال أن هذا هذه النقطة او مثلا المسائل تحتاج الى تصحيح كلها كل هاي تعتبر ايش من الجده اشياء جديدة معنا راجع لوصفني ها نعم طيب فهذا هو المقصود ليش بالشيء الجديد فنأخذ نقطة ورح نصلي شمول البحث للجوانب ذات العلاقة بالموضوع الذي يتناوله من من كتبين أو رسائل علمية. يعني حينه يعني يتكلم إنسان عن باحث عن موضوع معين ينبغي أن يعني حسب العنوان يأتي بكل ما هو متعلق بهذا العنوان. لا يترك لا شالدة ولا والدة. فإن بغي لا يفوتوا لذلك كلما كان, المو... كان الموضوع البحث محددا كان أز... أي للطالب في إيش أن يتناوله من جميع جوانبه نعم لأنه أي مسألة تفوت هنا أو هناك يحاسب عليها عند المناقش نعم طيب ناقض كمان مسألة يكون البحث يتسم بالموضوعية واعتماد المنهج العلمي في تحليل الآراء والأفكار وطرح وجهات النظر مختلفة بحيادية وأمانة يتسم بالموضوعية يعني الموضوعية لها جانبين مقصودها جانبين جانب الأول المقصودها أنها تتحدث عن نفس الموضوع دور الخروج عن, إيش عن الموضوع وأن لا يكون هنالك عاشب زائد، وأن موضوعيا تكون هنالك حيادية هذه مسألة مهمة في اللغوية الغ... الحيادية، يعني ينبغي أن لا يضع الباحث النتيجة مسبقا في بهنه، ثم بعد ذلك يبحث عنها بطريقة أو أخرى، لا يبحث كي يصل إلى النتيجة، ها كأنه لا يعلمها، أو بالفعل يكون لا يعلم هذه النتيجة. فلا يبعد النتيجة مسبقاً في ذهنه ويبحث من أجل أن يحقق هذه النتيجة هذا يضر بالحيادية نعم نعم واعتماد المنهج العلمي في تحليل الأقالية والأفكار يعني يبعد يتعد على الأهواء يتعد على المجاملات إنه يتبع المنهج العلمي نعم وهذه كلام يطول فيها ضمن منهج العلمي يعني لكنها سس سالف الأقوال ببعض العلم يستطيع يصل إلى منهج علمي سليم لكي يصل بكل خيادية إلى نتائج النتائج المتوخاة من البحث فلنتكفي دحين نذهب إلى الصلاة نذهب إلى الصلاة ثم نعود إن شاء الله نواصل الحديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشجع الانبياء والمرسلين على آله وصحبه واتباع محسن بعد جاءت الصلاه واسق الحديث ان سمعت معنا يعني يتحدث عن خمس شروط من شروط خمسة شروط من شروط البحث الجيد كنا انه ينبغي هنا ذكرنا الشرطة الاول ان يمتاز بالقيمة العلمية الثانية يمتاز بالعصالة الثالث يعني يتميز بقدر المناسب من الجيدة آه الرابع آه شمول البحث الجوانب ذات العلاقة بالموضوع الخامس أن يتسم البحث بالموضوعية واعتماد المنهج العلمي. الشقة السادس السادس ينبغي أن أن يتسم هذا البحث بالعمق في طرح الموضوع الذي يتناوله البحث ويتجلى في التحليل الأفكاري ومناقشتها واستنباط النتائج المستفادة في هذا البحث يعني ينبغي أن يكون هناك وأن يكون هناك دقة والغوص في كل جزئيات الموضوع من جميع زواياه من جميع جوانبه من جميع جوانبه نعم يعني بمعنى ليس مجدد كلام سطحي عابر يعني مبارك يكون في نوع من الجدية والعمق والدقة والتفصيل وأذكر إني أعلم علي تحكيم بحث للفقه العلمي لأحد الأساتذة، فكان البحث ضعيف للغاية، ومن ضمن يعني المآخذ على هذا البحث الذي قمت بتحكيمه مسألة يعني تتعلق بهذه النقطة مثلا العمق. سأذكر إنه حاول إنه يعني يرجح ما بين مسألتين فقهيتين قياسين على النحو الآتي ذكر القول الأول يعني بكل بكل يعني يعني إيش أقول يعني منتهى الضعف فاعذروني يعني عن هذا الكلام ذكر القول الأول كذا وأدله كذا وكذا والقول الثاني كذا وأدلته كذا وكذا وحينما أراد أن ينجح الترجيح لازم يأتي على كل دليل على حدة ونقضه نقدا سليما جال إيش في ترجيح أقل من صبر نظراً يعني أنا استعجبت استعجبت بهالطريقة نظراً لقوة أدل أصحاب القول الأول فيكون القول الأول هو القول الناجح بس إيش الكلام يعني كلام ما يفعله ولا حتى واحد ولا حتى الثانوية يجيح الأقوال يكون بهذا الشكل ما ما ينفع ولا طالب الثانوية ما يجيح ولا شيء لو فيناك منهجية معينة هنا ما في عمق ولا, ولا حتى يعني شبه عمق فالحقيقة يعني هنا مسألة العمق هذه مهمة جدا إن أنت غوص في مسائل فرعيات كليات وفرعيات وصول وفروع المسائل المسروحة في البحث نظرة علمية دقيقة فيها تأمل فيها حيادية فيها استنباط فيها تحليل هنا دور الباحث وهنا تظهر قوة البحث وهنا تظهر قوة الباحث أيضا وقدراته العلمية ودوره في اقناع القارع واحترام القارع قبل كل شيء فإذن هذا ما الثالث معاه رعد لنمت رعد لحتمي معاه معايا طيب الحمد لله أن نتسم بالقواعد المتبعة في الاقتباس والنقل من مؤلفات الآخرين وتظهر فيه المحافظة على حقوق الآخرين الفكرية هذه مسألة خدينا إن شاء الله تتعلق بالأمانة العلمية هي صفة للبحث الشرك للبحث الجيد وأيضاً صفة للبحث الجيد وهي مسألة التوثيق يعني هي تتعلق بالأمانة العلمية وحماية حقوق الآخرين الفكرية يعني كل منظر أي بحث يكون فيه نوع من يكون فيه توثيق جيد نتنجر من مصدر، من من نظرة، نتنجر من في الهامش، لابد أن تثبت هذا في الهامش. نعم فهذا مثلا ان شاء الله سوف نتعجب لها التمازل ذلك ليس فقط مجلد الاقتباس التزم بالقواعد المتبعة في الاختباس والنقمة عند بات الاخرين نقضجا ومضحرا حتى شكليا يعني يتبع على الاساليب و, و... والطرق الشكلية أيضا في الاقتباس الشرط الثامن أن يتصف أسلوب العرض بالتسلسل المنطقي والموضوعي في عرض الأفكار المطروحة حيث السياغة الدقيقة واللغة السليمة الواضحة التي تتسلسل مع الموضوع الذي يطلحه يعني هذا الحقيقة هنا شرطين او اكثر أو في شرط واحد اول شيء ان يتصف السلوبر عرب بالتسلسل المنطقي يعني ايش التسلسل المنطقي يعني الموضوعات ينبغي يكون في الترتيب منطقي مقبول إيش يعني كيف يعني يبدأ يعني ما الذي يضعه مثلا في الباب الأول أو الفصل الأول ومن الذي يضعه الفصل الثاني ومن الذي يضعه الفصل الثالث يبدأ من إيش يبدأ بالتدلوج المنطقي للموضوع فإبدأ بأساسيات الموضوع، ثم يتدرج شيئا فشيئا، يتدرج شيئا فشيئا، حتى يصل إلى أدق التفاصيل وأحدها. حتى يصل إذا أذق التفاصيل في نهاية يعني يبدأ بالسهل قبل الصعب يبدأ بالشيء المتفق عليه قبل المختلف فيه م? وهكذا يعني لا يبدأ بالشيء المعقد قبل الشيء البسيط وهكذا. الثالث المنطقي يبدأ ببب أمور بسيطة حتى يصل إلى إيش أعمق الأشياء في نهاية البحث. شيء أشياء شيء غيذي غيذي وهكذا. طيب النقطة الثانية. في يعني يقول دقة الصياغة هذه مسألة حقيقة يعني يعني إنسان يسعب حقيقة في يعني الوصول إلى لغض واحد معين يعبر عما في نفسه يعبر عن حقيقة الموضوع لذلك الدقة مهمة في كتابة البحث وهي تدل على قوة القوة العلمية للطالب والأدبية واللغوية أحياناً ينبغي وعند ذلك بعض الطلاب لا تسعفهم عباراته العبارات بحكم ضعفهم وتكوينهم ضعفه اللغوي أو تكوينه اللغوي لذلك تعتبر من العلوم يسموها علوم في في الدراسات الإسلامية وفي الشريعة علو اللغة العربية من علوم الآلة اللي ما يستغنوا عنها ينبغي أن تتوافق لدى أي طالب العيد صقة الصياغ مهمة إنها توطي معلومة صحيحة لالفكرة واللغة سليمة واضحة كذلك مكترطة بهذا الموضوع الشخص الثالث أن يراعي في البحث الالتزام بأصول إيش بأصول البحث العلمي اللي هو احنا ندوز هي المادة هذه صورة البحث العلمي واللي هي من ظنها دون ايش الجده والاضافة العلمي اللي اتكلمنا فيها قبل اخطوى في نأتي اخيرا الى شرف العاشق الاخراج الجيد ويشمل الالتزام بعلامات التكريم اللي رح ناخدها ان شاء الله في نهاية الصف الثالث التقسيم الجيد الذي تكلمنا عنه في قبل قليل إخراج الجيد مهم من حيث أولاً علامات التقليم الفاصلة والنقطة هذه الشيئ جداً مهمة لأنها تؤثر على المعنى في الشكل الإخراج الجيد ليس فقط في الإخراج بالشكل الجميل والطباعة وإلى ذلك وحتى تشمل أيش علامات التقليم الفاطلة متى توضع النقطة متى توضع علامة الاستفهام علامة التعجب وهكذا وما إلى ذلك نقطتين في البعض إلى آخر هذه يعني جولة سريعة آآ عن آآ شروط البحث الجيد شروط نأتي إلى المبحث السادس من هذا الفصل الصفات التي يجب توافرها في الباحث افتصاد يعني تكلمنا عن صفات البحث الجيد أو شروط البحث الجيد أن نبغي أن نتحجف الأعلام عن صفات الباحث الجيد سبحان الله بواحدة مع عبدالله طيب نأتي الى صفات الباحث التي يجب ان توفر في الباحث اول شيء اا آه... رعد ايش اول صفه ينبغي ان تتوفر في الباحث لو سمحتني شوي اذا من عقلك مو من الكتاب الباحث ايش اول صفه اهم صفه ما أعرف معه ولا لا. لا. ما هلو؟ ممشی mm, لا ما تقول لازم يكون مثقف لأنه كلمة مثقف يعني ممكن تطلق على أي إنسان يقرأ هنا هنا أو هنالك فلازم يكون إيش تكوين العلمي التخصصي جيد فهم كيف كلمة مثقف تختلف الثقافة تختلف على العلم يعني يكون ذو تكوين علمي جيد سواء تحصيره العلمي في الجامعي أو تحصيره العلمي الخارجي خارج يعني في نفس التخصص اللي هو المتخصص ولذلك ما يستطيع أي أحد يكتب بحث إلا يكون ذو علم متخصص في علم العلوم شاركز نعم وكلما كان متمكنا كلما ساعده ذلك على كتابة البحث يبغي ذلك أن يكون على اطلاع لكل ما هو جديد في تخصصه سابع رسائل علمية جديدة سابع معالج الكتب أي نعم أي في كل المجالات تلاتة تصل يعني حتى حتى الإسلامية الإسلامي ليس فقط في العلوم التطبيقية أي نعم فا في ال يعني يتابع كل ما يتابع معادبة الكتب تتابع السائر العلمية مناقشات الندوات المؤتمرات المؤتمرات على فكرة مهمة جدا لطلاب العلم مهمة أساسية لطلاب العلم على حد سواء آه هذا شيء جديد حتى يعيش الجو يعيش في في إيش في في في في, في الجو العلمي في جو علمي متخصص في, في نفس المجال نعم طيب هذه الموهبة والذكاء السؤال الثاني الموهبة ووإيش والذكاء نوع الذكاء منها ما هو نعم النوع هو الذكاء هذا مهم جدا منها ما هو فطري الجبلي ومنهم هو ايش ها مكتسب يعني في شيء الله يعني انسان ربنا أعطالوا ذكاء وموهبة بطبيعته هكذا خلق نبي وفي ناس يعني كون ذكاءهم تشكلت عندهم ملكة ذكاء وموهبة خدموا نفسهم خدموا اشتغلوا على نفسهم يقلع كثير يشتغل يأخذ خبرات للحياة كان عنده نوع من الذكاء كلها يعني لفضل الله أولاً وآخر ولكن هذه الموهبة وذلكة مهمة جداً في الباحث نعم الشغط الثالث آآ يقولوا هنا في الديني كالسائل انه انت شهور يا بعد ها؟ لا انت, مع... انت ساب انت يقولوا هنا انه في جامعة وقف الدراسة وقفة وقفة وقفة من طبعا وقفة حوالة جوية في الديني كالسائل انت حلق الدراسة في مكة وجدة ايه مكة وجدة يعني. وينقول المحيط بهم بهما. نأتي إلى الشرط الثالث. آمين. الشرط الثالث أن يروض نفسه على الموضوعية البحث عن حكمة وهي ظلته التي يشدها. وكذا يقول لنا الموضوعية من معانيها الخيادية لا أعرف كيف هذه نقطة ضغاية الأهمية في حياتي كنت أقول لنا كتب تفل لأي شيء كذلك فلمنا عن إيش؟ عن هذه النقطة في البحث الموضوعية أن يغوص الباحث نفسه على الموضوعية والبحث عن الحكمة، فهي ضالته حكمة ظالت المؤمن فهي ضالته التي ينشدها، فلا تسيره الأهواء والأوهام شوف هذه النقطة غاية الأهمية. لا تسيره الأهواء والأوَّام، بل يسير، بل, يسير بل يسير وفق الدليل، وفق هذه الدليل صحيح تقبل ما ينتج عنه وإن خالف ميوله وهواه وهو وهذه منهجية ثابتة في الكتاب السنة لا يجب من لكم شنآم قوم على أن لا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى إن الله خبير بما تعملون الواحد يقول يعني ينبغي أن تكون هذه الصفة الحيادية في صميم خلق المسلم وهو إيش الحيادية والتثبت وعدم الجري ولا الأهواء والمجاملات. يريد ان يصل الى الحق ان يريد ان يصل الانسان الوصول الى الحق ها البعض مثلنا قبل الصلاة انه يضع النتيجة نتيجة البحث في ذهنه ويريد ان يبحث كي يصل الى ما يريد وهذه منهجية خاطئة يبحث في حياتيك كي تصل الى نتيجة سواعى وافقة حراس أو لم توافق حواك هذه هي هذا ينبغي أن يكونها مثل طيب الرابع الشيطة الرابع الأمانة العلمية الأمانة ما يعني أمانة العلمية أنا بس في أمانة مالية الأمانة العلمية في نقله عن الآخرين وفي نقض آرائهم أو عرضها المبادئ العلميه دي ما نقصت فين ما ان ي... اذا اذا نقل الانسان من مرجع معين او من عالم معين ينبغي ان يثبت هذا ولا ينسبه الى نفسه عندك مشكلة في اتصالك بالراس ولا ايش شايفه تدخل ذكني والنقطة الثانية في الأمامة العلمية أنه عند نقله حتى ينأثبت النقل الأخيرين أن يثبت الصور الصحيحة في نقله عن الآخرين وأن يعرضها بحيادية وبكل طفق وأن لا يحبي فيها ولا يبدل أنت تكلم من الكمبيوتر ولا تكلم من جوال أي صحيح؟ فالأمان العلمية تشمل إيش إثبات ما نقلته عن الآخرين إثباته لهم وإذا نقلت عن الآخرين إذا نقلت عن الآخرين ينبغي أن تنقل وأثبت الأقران هذه هذه النقول لكن ينبغي أن تقولها بسورة صحيحة غير محبية غير ضعيفة تذكرها كاملة تذكرها بما يريد وفق ما أرادها ال المقول منه نعم هذه هي المقصود الأمان العلمي ولذلك ولذلك ينبغي كذلك نقل قصة يكون هناك ال المستمعين ااا إذا أردت أن يبغى أن تستعين على قضاء حو حوارات الكتمان فيما يتعلق بالبحث العلمي خصوصاً الطلاب الماجستير أو الدكتوراه هي ايش مسألة ما احبت عن كيف قصه ففي واحد في احد الجانعات بيتكلم مع مشرفه طالب بيتكلم مع مشرفه على اساس انه يسجد موضوع لسالة ماجستير او لسالة دكتوراه والله اي ما اذكر لما احبت القصة انا فالطالب بيقل المشرف انه انا والله اتباع موضوع عنوان وكذا وكذا وكذا و... و عن كذا و كذا الموضوع ليس بالأمر الهين، اختياج الموضوع ليس بالأمر الهين نحن قلنا ان الموضوع له شبوت و له لازم لازم تكون فيه جيدة فكان متكلم بعفوية و كان جنبه واحد من الزملاء من الطلاب الآخرين سمع الموضوع هذا سمع هذا الموضوع سمع الكلام اللي جاء زاعم المعلم الطالب ومشي فبسرعة بسرعة عيش سوا كتب خطه ها ويجيوا يفهموا الموضوع وأضاف من هنا من هنا من هنا وبسرعة رحت بسرعة عيش قدم جمالي ترقيسهم عشان يسجّي الموضوع هذا عشان يقبلوه رسالة علمية بالفعل سوى كده بسرعة وقدم وقدم ايش الموضوع وانقبل جاء مسكين بعد أسبوع أسبوعين الطالب الأساسي اللي طلعت منه فتلة جاه تجلي إيش جاه كدّم طلب نفس الموضوع جامو المجلس القسم العلمي نادى الطالب وضّخه ها على إنه هو اللي ساقط الموضوع إنه هو اللي فراح قال لهم قال لهم أنا اللي افتكّر موضوعه مع و راح شهد المشرف المهم ظهرت الحقيقة واكتشفوا إنه الطالب الأولاني هو اللي يسمع الموضوع وراح بسرعة فالعبرة من هذه القصة إنه الإنسان ينبغي أن يستعين على قضاء حاجته إيش بالكتمان طبعا الطالب اللي سجل خاليا تنافا اللي سجل خفتك هذه تنافا مع إيش الأعمال العلمية شايف كيف؟ الأمانة شايف كيف؟ فإن يكون الإنسان صادق قريح ما يتعدى على فقوق الفكرية إيش للآخرين طيب ثابعاً أساساً أن تبسط روح البحث العلمي عند نقضه الآخرين في احترام اح احترامهم ها يعني معنى احترام رأي الاخر أن كل عنده مبدأ احترام على الاخر ها ولا يستقيل ولا يستقل. ولا يزدري المخالفين نعم صح كلامك هيه النقطة الثالثة إيش تفسيره إيش يعني الاحترام وتقدير القليل مخالفين ها ويتمثل قول الإمام الشافعي رأي الصواب يحتمل خطأ ورأي غير المخالف فيه خطأ يحتمل وإيش الصواب فالمسائل المختلف فيها عموما لولا أنها ظنية لما اختلف ولكاف الطريقة ما كان حد حدا أستاذ خلافين نعم أيضا ينبغي أن يكون لديك رغبة في البحث الرغبة هذه نوصة مهمة عندك رغبة في طلب العلمي للأساس عندك رغبة الجغبة... لا تقول لغبة في مستخد شهادة رغبة في العلم فهذه نقطة مهمة لازم تكون محب للعلم محب للتخصصة محب ل الموضوع اللي انت ايش تكتب فيه هذا الموضوع اللي انت رح تكتب فيه حيكون صديق لك في نقول الماجستير والدكتوراه، فمن الصعب انك انت تختار صديق ما تحبه لا لو تختار صديق ايش تحبه وتعزه وإلا ما رح تبزع كتابك البحث إذا أنت الموضوع ما تحبه وأنت مقتنع فيه ما لن تحقق تمام ولن تبدأ لكن إذا أنت كنت تحب هذا الموضوع فسأحاول أن أفعل المستحيل لكي تصل إلى أعمق ما يمكن الوصول إليه فجربة مهمة هذه مشكلة الطلاب عموماً ما الناس ما بيحب العلم يوقف الشهادات يوقف الشهادة شهادة عشان أي شيء يأخذ الفائدة منه. ونتي ذلك يجي ضعيف ياجوب يفهم ايش هالشيء اللي بيأخذ في الجامعة لو فهم ما ينفع الكلام ده. وهذا الشيء له أثر كبير على حبايتنا ونخبطنا له أثر كبير على الأم عموما. يعني الكلام دوشجون حقيقةً ما نبو أن ترسل في هذا الموضوع فهذه الكثير ينبغي أن تترسل في الباحث ثمانية الصبر والجلد والساعة الصبر فهذا العلم غاله صبر أنا أذكر عبادة بكثيري هي أحد العلماء و أحد احد الاساتذه اتصلوا عشان يعني ايام مرحله الماجستير دكتوراه وكان في دولة أخرى وقال لي هذا العبارة قال لي يا ابني العلم عايزه طول نفس ومصر الله يرحمه رحمه الله العلم العلم عايزه طول ايش طول نفس يعني لازم تصبر العلم يعطي بعض كل يعطي بعض العلم يعطي كل يعني كله تخلي الناس كلها من طلب العلم يعطيك بعضه واذا اعطيت بعضه واذا اعطيت بعضه ويأطيك بعضك ما ولا مش هتعطي خالص شيء عشان كيف العلم لن نتبغى لن المجد حتى تلعق الصدر لازم تصبر لازم إيش لازم تصبر نعم فطالب طالب حمص في لابو ديوس البحث يحتاج الى صبر ان يكون لدى الطالب استعداد المناقشة والحوار وقبول الغير الاخر يعني وبالتالي يكون عندك استعداد بك تتنازل تترك بعض القناعات اللي انت مقتنع بيها ليس عيبا انك انت ايش تترك بعض القناعات والافكار اللي في ايش يعني كنت اظنها حاول يكون عندك استعداد الحاورة والنقاش وقبول الرأي الاخر والنزول عند رأيه وتنازل عن رأيك في بعض الاحيان و... ما وعيد انه يقول انا كنت غلطان بعكس هذه ميزة لك انتم للباحث يعني ان يكون على دراية واسعة في خواعد البحث العلمي يعني يكون دالت ماذا مناهج البحث العلمي وعنده ايش خلفية اه يعني في ايش فكيفية كتابة ايش البحوث يعني عنده المهار الكافية لكتابة البحث العلمي وهذا الشيء اللي احنا بندرسه في هذه المادة ان يكون ذا منهج سليم وطريقة علمية تمكنهم من هضم جزئيات الظاهمة يبحث فيها والمسألة يبحث فيها يعني بمعنى انه اه عنده منها السليم غير منحلق في طريقة البحث ليس حسدا في طريقة الوصول إلى يعني إلى الحقيقة سلامة مطب التلقي يعني حينما يرجع إلى المصادر يرجع إلى المصادر الأصيلة المعتبرة الكتاب والسنة وكتب السلف الصالح و ليس كتب ال يعني المشاعر ذي الكتب الشاذة والكتب الغير معتبرة وإنما ينتقي أطاب الكتب وأفضل مراجع في بحثه. 14. عشر إصلاح نية صدامي الأول كمان إصلاح نية ينبغي إيش خصوصا طالب الدكاترة الإدارية عند دائما ايش يجدد نيته تكون خالصه لوجه الله وان يحتسب ما ايش هذا العلم انه طلب العلم ايش عباده طلب العلم إيش عباده ينبغي ايش أن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وينبغي أن يكون طلبه للعلم ونشره للعلم وتدوينه وتكتابته للعلم خالص الوجه الله سبحانه وتعالى الكريم فلعله ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن عاد من قطع عمله إلا مثلتنا علم ينتفع به اللهم اجعل أماننا خالصا للوجه الكريم يا الحمد للعالمين أخيرا احترامه للعلماء والأساتذة الذين تم بعليهم ينبغي أن يحترم علماءه أساتذته ولا يشتعل عليهم إذا حصل على إيش بكتبة علمية أو كذا نعم هذه يعني أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الباحث طالب العلم بس الله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل والله الحمد لله رب العالمين كان أحد عنده سؤال أو استفسار الله عينه كان طالد خارج طا ساعة تدخل ساعة تخرج فبقول هذه هي عندك عند الكتاب هي إيش اليوم الحمد لله منصفات من, من شغوط البحث الجيد ومنصفات أو إيش الباحث الجيد، أيوة. كان، كان عندك سؤال، كان عندك استفسار، لأي شيء في المادة، فلا تتردد. ما في شيء إن شاء الله. طيب طيب ما في شيء. كان عندك سؤال، الحمد لله تجيب من انتهينا اليوم، يعني إن شاء الله تكون الأمور واضحة لكم وكتاب سهل إن شاء الله ما في أي مشاكل يعني أي أحد أي كان عندك سؤال أو استفسار يعني ما موجود تجيب إن شاء الله. یا yeah, الله على سيدنا محمد وعلى عليها